سألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوجا لهم خزنتها ألم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نذير وَنَزَلَ اللَّهُ مِنْ شيء السعيير فاعترفوا بذنبهم فسح كل أصحاب السعيير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم فَرَتُوا وَأَجَرَكَ بِيرَ وَأَثِرُوا قَوْلَكُمُ أَوْ جَهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصحر ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أم يأتون ما في السماء يخفف بكم لرض فإذا هي تموت أم يأتون ما في السماء؟ فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أَوَلَمْ يروا إلى الطير فوقهم ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي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 أَفَمَنْ يَمْشِي على عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَاءً مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي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 فَلَمَّا رَأوْهُ الْفَتَسُوئَتْ رُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا قِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُ بِهِ تدعون قُلْ رَأ فكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب نليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون هو في ضلال مبين قل رايتم إن أصبح ما غورا فمن